لا سمعنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد، هذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى. أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولحاضرين ولسائر المسلمين. وفي الضرس الخمسين بعد الثلاثمائة وفي تفسير قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قال المصنف رحمه الله قول ثاني قال ابن جرير وابن أبي حاتم حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت خلاد بن سليمان يقول سمعت عامر ابن عبد الرحمن يقول إن ابن عباس كان يقول في هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم فأما العذاب من فوقكم فإمة السوء أو من تحت أرجلكم فخدم السوء وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عذابا من فوقكم يعني أمراءكم أو من تحت أرجلكم يعني عبيدكم وسفلتكم وحك ابن أبي حاتم عن أبي سنان وعمير بن هاني إن نحو ذلك نحو ذلك وقال ابن جرير وهذا القول وإن كان له وجه صحيح لكن الأول أظهر وأقوى الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال شيخنا سلمه الله وحفظه على قول إمام المفسرين محمد بن الطبر الطبري رحمه الله لكن الأول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 ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير وفي الحديث لا يكون في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ وذلك مذكور مع نظائره في أمارات. من أسباب هذا الاستماع الموسيقى والغناء كما جاء في الحديث لا يكون الن خسف ومسخ وقذف وذلك تتخذ أتخذ يعني المغنيات وعزف على رؤوسهم بالمعازف آلات الله والطرب هذا من أسباب. هو الخسف يخسف الله بهم الأرض أو يخذف بحجارة من السماء أو يمسخ قرده وخنازير قد يقول قائل كما ذكر ابن القيم رحمه الله في غاهة الأفان أننا يعني إننا لا نرى المسخ يسمعون الغناء والموسيقى ولا يمسخون لا قرده ولا خنازير ذكر رحمه الله تعالى أنهم إذا لم يمسخوا في الدنيا يمسخون في قبورهم والعياذ بالله يصبح أحدهم في قبره قرذا أو خنزيرا وقيل يصبحون أو الكبار يصبحون خنزير والصغار يصبحون خررة صلى الله عليه وسلم والعافية نعم وهذا من أدلة الحرمة الغناء أنها مثل هذا هذا المسخ والقذف والخصف لا يكون إلا في أمر المحرم وأدل على أنه لا يلتفت لهؤلاء الذين يقولون بأن الموسيقى والغناء مباح ولا يرتفت لكريم أبي محمد بن حز في كتابه طوق الحمامة فإنه أتى بكلام فاحش في ذلك كان خطأ جدا وأما ما اعتمد عليه بعض الفساق أو بعض الجهال من قولهم أو بعض بعض السفهاء من تصدروا في هذا الزمن ومنهم نادر بكار الذي الذي هو مسؤول حزب النور الذي يسمى حزب النور السلفي يقول أنا حقيقة المسألة خلافية وأنا أخذ بالجواز وإن كان الحزب يأخذ بخلاف ذلك أو الجماعة تأخذ بخلاف ذلك ومن من أباح ذلك هذا النسف القرضاوي أجاب عليه العلامة في الألبان رحمه الله في كتابه العظيم التحريم ألا هو الطرب او رد عليه أن اكتب الحلال والحرام وايضا من ذكر انه كان لا ينام الا على صوت الموسيقى محمد عبد المقصود عفيفي وكانه سعيد انه كان لا ينام الا على الموسيقى لا يتيه النوم ولا ارتاح قلبه الا يدى سمع الموسيقى واذكر المسألة خلافية وحديث ابي مالك الاشعاري ضعيف وكذب نعم حديث ابي مالك الاشعاري فإن كان ساقه البخاري في الصحيحه معلقا لكن وصله أبو داود في السنن بإثنان صحيح وصل أبو داود في السنن بإثنان صحيح ومعلقات البخاري التي جزم, به جزم بها في صحيحه كلها موصولة إما عنده أو عند غيره ومنها حديثة بمالك الأشعري، الشاب بن عمار هذا الحديث صحيح وصل أبو داود في السنة. والأم الأربعة على حرمة الغناء وحنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم على حرمة الغناء فقال أحدهم لو اشتريت جارية فوجدت فيها داء الغناء فردها بعيبها يعني وإن لم تشترط أنها ترد يعني شرط المجلس فلا بد أن ترد أن هذا عيب في السلعة الجارية إذا وجدت فيها داء الغناء فردها بعيبها ذكر ابن القيم أدلة عظيمة جدا رحمه الله وتوسع في كتابه غاثة اللفان من مصير الشيطان في بيان حرمة الغناء ذكر بيت من الشعر ذكر منها ترى الحميرة ناهقوا والله ما رقصوا لأجل الله لفن ومزمال ولحنة شاجل ترى يترقصوا ويتغنون ويطربون سبحان الله لا يناهم ولا يرتاح إلا على صوت الموسيقى ويقولون غذاء الروح وأذن القرآن ما هو؟ كانت الموسيقى غذاء الروح، كانت الموسيقى تحيي القلب، الموسيقى هادية، وبعض بلاد الكفار يعالجون المرضى بها، بعض المرضى في فرنسا أو بريطانيا أو هذه بلاد الكفار ياتون المريض يعالجونها بالموسيقى الهادية إذا كان أعصابه يعني فيها متوترة يسمعونه الموسيقى. لا يمكن يكون هذا على جل ما جو العلاج أمتي فيما حر ماله أبد. نعم. وفي الحديث لا يكون أن في هذا. البعض يخرج مركب سيارة أو مواصلة أو وسيلة ولا ولا يعبأ الغناء يدق بجواره والموسيقى ترتفع وكأنه لا يسمع شيئا كأنه أصم. لا أنكر أنكر المنكر. نعم أعطي أداب تغيير المنكر وأحرص على هداة صاحب المنكر لكن لا تسكت لأنه لو نزل. الخسف والقذف والمسق يبدأ بك قال به فبدأ إن الناس إذا رأوا ظارفا فلم يأخذه على يديه أوشك الله أن يعمه أن يعمهم بإعاقب من عنده ثم يدعونه فلا يستجاب له الحمد لله هناك بعض الإخوة موفقون بعض الإخوة موفقون إذا رأهم أصحاب التيك توك أول مركب الأخ يدفع الغناء هذا لم يأتي هكذا إنما انتشر الحمد لله هنا في بلدتنا هنا الحمد لأن هذا الأخ أنكر وهذا أنكر وهذا أنكر وهذا أنكر فأصبح أصحاب هذه الأشياء إذا رأوا هذه الهيئة هو واحد بدون أن تكلمه يطفئ حتى ولو أطفأ لأنه أطفأه من أجل درهم من أجلك أنت أو يغدون احتراما قل يا أخي لماذا أطفأت لماذا تطفئ الآن أطفئه لله فيه لله سبحانه وتعالى وهكذا حتى ينتشر الخير بين الناس ويعمل الخير بين الناس ولا شك أن إقبالنا في المدن يعانون من هذا جدا لأن يسكن في المدن الكبرى يعانون من مثل أن هذا ينتشر انتشارا فاحشا بين الناس نعم. نعم آمين هذا قول ياسر برهامي بعد الثورة صار, صار يقول حلاله ها ام حسار احسار عفوا وياسر ايضا قدروا ماذا تسمع ذكر محرم فؤاد وذكر افانيد لمحرم فؤاد <تصفيق> او فؤاد محرم محرم فؤاد او فؤاد محرم مولني مولني وانا اظنه من لبنان واظنه درزي غير مسلم والله يا عبد الله. وحسن قبل الثورة كان يحرم الغناء. بعد الثورة الغناء كلام حلال وحلاو حرام وحراو. وهو هو هو هو هو هو حسان. سبحان الله. تلاعب في دين الله. تلاعب بدين الله. تلاعب بعقول عامة المسلمين. يجب على الناس عامة حتى العظم المسلمين أن يعرفوا أن هؤلاء مزورون ومزورون للشريعة والله يا عبد وفي الحديث لا يكون أن في هذه الأمة قذف وخسف ومسخ وذلك مذكور مع نظائره في أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات قبل يوم القيامة وستأتي في موضعها إن شاء الله تعالى وقوله أو يلبسكم شيعا أن يجعلكم ملتبسين شيعا متخالفين قال الوالبي عن ابن عباس يعني الأهواء وكذا قال مجاهد وغير واحد وقد ورد في الحديث المروي من طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وقوله ويذيق بعضكم بأس بعض قال ابن عباس وغير واحد يعني يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل وقوله انظر كيف نصرف الآيات أي نبينها ونوضحها ونقرها لعلهم, لا يفقهون ونكررها ونكررها نه. نه. لعلهم يفقهون، نكر ونفسرها، ونكرها الشعب وفي ونفسرها، معنى واحد، نعم، قريب، نعم. لعلهم يفقهون، يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه، قال ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه قال زيد بن أسلم لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف قالوا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال نعم فقال بعض الناس لا يكون هذا أبدا أن يقتل بعضنا بعضا ونحن مسلمون فنزلت انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق كلست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وهذا مرسل لأنه مروا زيد بن اسلام عن النبي عليه الصلاة والسلام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 وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون قال المصنف رحمه الله يقول تعالى وكذب به أي بالقرآن الذي جئتهم به والهدى والبيان قومك يعني قريش وهو الحق أي الذي ليس وراءه حق قل لست عليكم بوكيل أي لست عليكم بحفيظ ولست بموكل بكم كقوله وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أي إنما علي البلاغ عليكم السمع والطاعة فمن اتبعني سعد في الدنيا والآخرة ومن خالفني فقد شقي في الدنيا والآخرة ولهذا قال لكل نبأ مستقر قال ابن عباس وغير واحد أي لكل نبأ حقيقة أي لكل خبر وقوع ولو بعد حين كما قال ولتعلمن نبأه بعد حين وقال لكل أجل كتاب وهذا تهديد ووعيد أكيد ولهذا قال بعده وسوف تعلمون ثم قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا أي بالتكذيب والاستهزاء, والاستهزاء فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره أي حتى يأخذوا في كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب وإما ينسينك الشيطان والمراد بهذا كل فرض كل فرض فرض من أحد الأمة لا يجلس لا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون آيات الله ويضعونه ويضعونها على غير مواضع مواضعها فإن جلس أحد منهم ناسيا فلا تقعد بعد الذكر بعد التذكر مع القوم الظالمين ولهذا ورد في الحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما سكره عليه. وقال السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير في قوله وإما ينسينك الشيطان قال إن نسيت فذكرت فلا تجلس معهم وكذا قال مقاتل بن حيان وهذه الآية هي المشار إليها في قوله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها, يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم أي إنكم إذا جلستم معهم وأقررتهم على ذلك فقد سويتمهم في الذي هم فيه. وقوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء أي إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم في ذلك فقد برئوا من عهدتهم وتخلصوا من إثمهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك وسعيد بن جبير قوله وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء قال ما عليك أن يخوضوا في آيات الله إذا فعلت ذلك أي إذا تجنبتهم وأعرضت, عنه وأعرضت عنهم وقال آخرون بل معناه وإن جلسوا معهم فليس عليهم من حسابهم من شيء قال شيخنا سلمه الله على قوله وقال آخرون بل معناه وإن جلسوا معهم فليس عليهم من حسابهم من شيء قال قالوا هذا أولا ثم نسخ بآية النساء والقول بعدم النسخ أرجح وزعموا أن هذا منسوخ بآية النساء المدنية وهي قوله إنكم إذا مثلهم قال مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم وعلى قولهم يكون قوله ولكن ذكر لعلهم يتقون أي ولكن أمرناكم بالإعراض عنهم حينئذ تذكيرا لهم عما هم فيه لعلهم يتقون ذلك ولا يعودون إليه قال تعالى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 يقول تعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا أي دعهم أعلب عنهم وأمهلهم قليلا فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم ولهذا قال وذكر به أي وذكر الناس بهذا القرآن وحذرهم نقمة الله وعذابه وحذرهم نقمت الله وعذابه الأليم يوم القيامة وقوله أن تبصل لنفس بما كسبت أي لألا تبسل قال الضحاك عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والحسن والسدي تبسل تسلم وقال الوالبي عن ابن عباس تفضح وقال قتادة تحبس وقال مرة وابن زيد تآخذ وقال الكلبي تجاز وكل هذه العبارات متقاربة في المعنى وحاصلها الإسلام للهلكة والحبس عن الخير والارتهان عن درك المطلوب كما قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين وقوله ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع أي لا قريب ولا أحد يشفع فيها كما قال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقوله وإن تعدل كل عدل الله يؤخذ منها أي ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها كما قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتذا به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين وهكذا قال هنا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب لهم أليم لهم شراب من حميم قال شيخنا الحار الذي يسقط لحم الوجوه إذا يقربوه منها اتهك لهم بس الله السلامة والعافية إذا قرب الماء من وجهه يتساقط لحم الوجه من شدة حرارة الماء فذكر الله شيئا من ذلك في سورة الكاف وإن يستغيث ويغاث بماء كالمهن يشهو الوجوه يصبح لحم الوجه مشويا وَهُوَ مَا إِن كَلَّهُ لَيَشْرُوجُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَهَقًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْمُهْلِ وَالْحَمِيمِ نعم قال تعالى <تصفيق> قل أنا أدعو من دون الله إله قال, قال, لأ... قال شيخ ايضا على هذه الآية وعيد للظالمين الذين أضنوا حياتهم في الباطل ووتروا بالدنيا وتركوا الآخرة انتها كلام لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قال تعالى قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا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 وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول قال شيخنا هذا توحيد الربويين نعم ويوم يقول كن في يوم يقول صفة الكلام بالحرف والصوت خلافة الأشاعرة والمعتزلة نعم إنتهى كلامه نعم ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفق في الصور وله الملك الملك لله تعالى في الصور يوم يوم في الصور النفخ في الصور الملك الملك لله تعالى ويوم ويوم ينفقه في الصور في إثبات النفخ في الصور نعم عالم الغيب والشهادة وهو عالم الغيب والشهادة إثبات علم الله تعالى نعم وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم الخبير الخبير الحكيم والخبير اسمان لله تعالى ده كلامه فالله عز وجل يفعل لحكمه ويخبر الأمور ويعلمها سبحانه وليس المجرد المشيئة كما يقول الأشاعر نفاة العلة والأسباب نعم. قال السدي قال المشركون للمؤمنين اتبعوا سبيلنا وتركوا دين محمد فأنزل الله عز وجل قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا أي في الكفر بعدئذ هدان الله فيكون مثلنا مثل الذي فيكون مثلنا مثل الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران يقول مثلكم إن كفرتم بعد الإيمان كمثل رجل كان مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الأرض وأصحابه على الطريق فجعلوا يدعونه إليهم يقولون ايتنا فإنا على الطريق فأبى أن يأتيهم فذلك مثل من يتبعهم, من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحمد هو الذي يدعو إلى الطريق والطريق هو الإسلام رواه ابن جرير وقال قتاده استهوته الشياطين في الأرض أضلته في الأرض منذلك استحب لمن تاب أن يجتنب مواطن الباطل التي يكون فيها كما في حديث أبي سعيد الخدر رضي الله عنه قال العالم لرجل التائب الذي قتل مائة نفس قال اذهب أو انطلق إلى أرض كذا وكذا فحديث عالم بالتوبة يبتعد عن أرض المعصية ويقترب من أرض الطاع كذلك حديث عالم بإسلام يشتنب بلاد الكفر ويبقى في بلاد المسلمين حتى وين يحتاج لعمل جائز كتَطبُّبٍ وعلاج مثلاً لذهاب ل لزيارة بلاد المسلمين واحتاج لذهاب لبلاد الكفار وأفتهم العلماء بذلك يكون قا قوة عقيدةه أما يسلم وأرجع إلى بلادهم قد يضله ذلك قد يرتد مرة أخرى والحمد لله نعم وقال قتادة استهوته شيئا وكذلك الذي عفوا الذي كانوا أصدقاء سوء. حينما استقيم تجنبهم ثم بعدما يقوى إيمانه يدعوهم من الاستقامة وإلى حسن الديانة أما أن يخالطهم بعد الاستقامة ربما يضروه يضروه في دينه وفي عقيدته ذلك إنسان إذا مثلا يحتاج للرجوع من لا يخالط هؤلاء الأصدقاء قبل الإسلام لا يخالطهم إلا مخالطة الداعي إلى الله إن كان عنده علم وبصير أما إذا لم يكن عنده فلا يخالطه يشتربهم ويفتعل رأسهم نعم <تصفيق> ومن هذا أيضا المبتدع التائب هذا أولى وأولى لأن شبهات المبتدع كثيرة إذا من الله عليه بالتوبة ووفقه سبحانه للسنة ويبتعل عن البدعة فعليه أن يشترب أهل البدعة وأن يحذرهم على دينه حتى لا يفسدوا عليه دينه وأقيده نعم <تصفيق> وقال قتاده استهوته الشياطين في الأرض أضلته في الأرض يعني استهوت مثل قوله تهوي إليهم وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا الآية هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها والدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل كمثل رجل ضل عن الطريق تائها ضال إذ ناداه مناد يا فلان ابن فلان هلم إلى الطريق وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق فإن اتبع الداعية الأول انطلق به حيث يقيه إلى الهلكة وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق, اهتدى إلى الطريق وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان يقول مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله فإنه يرى أنه في شيء حتى يأتيه الموت فيستقبل الهلكة والندامة فيستقبل الهلكة والندامة وقوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض هم الغيلان يدعونه باسمه قال شيخنا فيه ضرب المثل والمثل ينقل أو ينتقل فيه الذهن من الحس إلى المعنوي نعم <تصفيق> يدعونه باسمه واسم أبيه وجده فيتبعها وهو يرى أنه في شيء فيصبح وقد ألقته في هلكه وربما أكلته أو تلقيه في مضلة من الأرض يهلك فيها عطشا في مضلة أو تلقيه في مضلة من الأرض يهلك فيها عطشا فهذا مثل من أجاب الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل وكذلك ضعيف الإيمان في القدر يصبح حيرانا غير مطمئن وغير ساكن القلب والفؤاد لا أصابك مرض الحمد لله تصبر تصبر فتوجر أصابتك الصحة والعافية والمال والغنى والعلم والنعم أتتك من الله سبحانه وتعالى تحمده وتشكره فتزيد النعم وإذا تأذن ربكم لإن شكرتم لا النك و إذا جاءت المصائب والنقم والبلايا والفقر والجوع ونحو ذلك تصبر تقلب بين الشكر والصبر وفي كلاهما أنت مجورس هكذا المؤمن الذي رضي بالله ربا مالك الملك سبحانه وتعالى ونحن عبيد بين يديه يقلبنا كيف يشاء بين الغنى والفقر والقوة والضعف والمرض والعافية والغنى والفقر والهدى والضلال سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء ومن حق الملك أن يتصرف في عبيده كيف يشاء يبيعهم ويشتري وهكذا ليس العبد أن يعترض على سيده وكذلك والله المثل أعلى نسأل لا يعترض على قدر الله ولا يصيبه الخوف والفزع الذي يجعله يعيش غير هانئ وغير مطمئن وغير سعيد لا هذا غلط أنه يعلم أن كل شيء بقدر الله جل وعلا نعم إذا جاءت الفتن يخافه على نفسه يخافه على إيمانه ويجتنبها ويبتعد عنها لكن مع ذلك هو ثابت القلب قويل جأش ليس عنده اضطراب او فزع لا الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله اي كفانا ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله سأن يكونوا ثابتا لا سيما عند الخطب الجلل والأمور العظيمة يثبت ويدعو الله ويفتقل إليه ويجتهد في تجديد التوبة والاستغفار كثرة الذكر بهذا هذا إن شاء الله يثبت قلبه على الحق وعلى الإيمان الإيمان بالقدر سر الله في خلقه الأسباب السعادة في الدنيا والآخرة وضعف هذا الأسباب الشقاوة في الدنيا والآخرة نعم وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران قال رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق وذلك مثل من يضل بعد أن أكذا أبن حيران يدعوه أولا إن يدعوه؟ قال شيخنا سقرت في بسخة إن يدعو إن قال رجل حيران إن يدعوه أصحابه إلى الطريق نعم. قال رجل حيران من يدعوه إن... إلى الطريق لا, لا تجعله حيران نعم. إن يدعوه أصحابه إلى الطريق وذلك مثل من يضل بعد أن هدي وقال العوفي عن ابن عباس قوله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران هو الذي لا يستجيب لهدى الله وهو رجل أطاع الشيطان وعمل في الأرض بالمعصية وجارا عن الحق وضلعا وله أصحاب يدعونه إلى الهدى ويزعمون أن الذي يأمرونه هدى يقول الله ذلك لأولياءه الذي لا. أن الذي يأمرونه به هدى يقول الله ذلك لأوليائهم من الإنس يقول الله إن هدى الله هو الهدى وضلال ما يدعوا إليه الجن رواه ابن جرير ثم قال وهذا يقتضي أن أصحابه يدعونه إلى ضلال ويزعمون أنه هدى قال وهذا خلاف ظاهر الآية فإن الله أخبر فأخبر أن أصحابه يدعونه إلى الهدى فغير جائز أن يكون ضلالا وقد أخبر الله أنه هدى وهو كما قال ابن جرير وكان سياق قال وهو الرجح نعم وهو كما قال ابن جرير وكان سياق الآية يقتضي أن هذا الذي استهوته الشياطين. لا ولا فإن الشعب وكان. لا لا فإن أنسب. يبتدي هنا. أو إن يقول الله ذلك لأوليائهم من الإنس نقطتين راسيتين إن. اه اه إن الهدى هدى الله بعد مقول القول يقول الله ذلك وهو كما قال ابن جرير إن سياق الآية يقتضي أن هذا الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران وهو منصوب على الحال أي في حال حيرته وضلاله وجهله وجه المحجة وله أصحاب على المحجة سائرون فجعلوا يدعونه إليه وإلى الذهاب معهم على الطريقة المسلى وتقدير الكلام فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم ولو شاء الله لهداه ولرد به إلى الطريق ولهذا قال قل إن هدى الله هو الهدى كما قال ومن يهدي الله فلا مضل له وقال إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وقوله وأمرنا لنسلم لرب العالمين أي نخلص له العبادة وحده لا شريك له نعم. وأن نعم. ويهد الله فما لهم من مضل نعم. ومن يهدي الله فما من مضل نعم. كما قال ومن يهدي الله فما له من مضل وقال ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وقوله وامرنا لنسلم لرب العالمين أي نخلص له العباده وحده لا شريك له وان نقيم الصلاه واتقوه اي وامرنا باقامه الصلاه وبتقواه اي خلت على من يسلم وجهه الى الله وهو محسن فيها شرط قول العباد ومن يسلم وجهه إلى الله هذا شرط الإخلاص وهو محسن هذا شرط المتابعة لابد أن يكون العمل حسنا على السنة وابتغي به وجه الله عز وجل لا غير نعم <تصفيق> وأن أقيموا الصلاة واتقوه أي أمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه في جميع الأحوال وهو الذي إليه تحشرون أي يوم القيامة وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق أي بالعدل فهو خالقهما ومالكهما والمدبر لهما ولمن فيهما وقوله ويوم يقول فيكون يعني يوم القيامة الذي يقول الله كن فيكون عن أمره الذي يقول الله فيه ثم نقطتان كل قال شيخنا سقطت في رسخة الذي يقول الله فيه كن فيكون عن أمره كلمح البصر أو هو أقرب ويوم منصوب إما على العطف على قوله والتقوى وتقديره والتقوى يوم يقولكم فيكون وإما على قوله خلق السماوات والأرض أي خلق يوم يقولكم فيكون فذكر بدء الخلق وإعادته وهذا مناسب وإما على إضمار فعل تقديره واذكر يوم يقول كن فيكون وقوله قوله الحق وله الملك جملتان محله محلهما الجر على أنهما صفتان لرب العالمين وقوله يوم ينفخ في الصور يحتمل أن يكون بدلا من قوله ويوم يقول كن فيكون يوم ينفخ في الصور ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله وله الملك يوم ينفخ في الصور كقوله لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وكقوله الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وما أشبه ذلك واختلف المفسرون في قوله يوم ينفخ في الصور فقال بعضهم المراد بالصور هنا جمع صورة أي يوم ينفخ فيها فتحيا قال شيخنا وهذا هو القول الأول أن الصور هنا المراد به جمع صورة. بعدين الصور ولا الصور. هل في الصور؟ نعم. مرة منا كان عبد الملك أمسك قراءة ولتستبينا ولا كانت ماذا يا حمي ولتستبينا. ولتستبينا ونذكرنا بكسر اللام كان هو قرأ بكسر اللام وهذا خطأ ولتستبينا بسكونها وليس بكسرها ليس التعليلية نعم قال ابن جرير كما يقال سور لسور البلد وهو جمع سورة والصحيح أن المراد بالسور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام والصحيح أن المراد بصور القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام قال ابن جرير والصواب عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر فينفخ وقال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف ابن شغاف عن عبد الله بن عمرو قال قال أعرابي يا رسول الله مصور قال قرن ينفخ فيه وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أبو القاسم الطبراني في كتاب الطوالات قال حدثنا ويقال المطولات قال شيخنا ويقال المطولات نعم قال حدثنا أحمد بن الحسن المصري الأيلي قال حدثنا كذلك الأيلي والابلي في نسخة بالوع ولا الأيلي والصور نعم نعم نعم لماذا وقادر بن و أحمد وهم بما ليس في شيء ماذا الرغايات التي من قال ان مسلم قال قال الحافظ انه مسلم قال وقال الامام أحمد على تاريخ الشيخ محمد على ماذا يعلق على ماذا على هذا والذي قبله امم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الشيخ احمد شاكر على عند اي كلمة م? الرقم هذا الذي تقراه عند اي كلمة وهل قال الحافظ انه رواه مسلم رواه مسلم في صحيح اي حديث لا يوجد هذا في الكتاب نفسه يقرأ من عندك خالب مجريز هذا لا يوجد. هو صحيح. انا نعم. الحمد لله الشيخ حمد القديم. نعم. بعض لو شخص راه مسلم وهذا خطأ طبعا نعم. <تصفح> نعم. <تصفح> نعم. نعم نعم نعم نعم ليس مسلم نعم نعم صور شاذة الصور مشكولة كيف عندك الصور دخلها كده بدا دخلت هذه الصور شاذة للحسن نعم, نعم. وليستبيل ولتستبيل ولتستبيل لا يوجد طيب بولي السكون الشدة آه نعم نعم نعم قال أَحْمَدُ أحمد الْحَسَنِ حسن المصري الْأَيْلِيُّ قَالَ قال أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ النبيل قال بْنُ رَافِعٍ بن رافع عن محمد عَنْ زياد عن محمد بن عَنْ القرضي عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الله عنه قال اللَّهِ رسول الله عَلَيْهِ الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه فقال إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض عفوا الأعيد فذروا <تصفيق> وقد روين حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني في كتاب الطوالات قال حدثنا أحمد بن الحسن المصري الأيلي قال حدثنا أبو عاصم النبيل قال حدثنا إسماعيل بن رافع إسماعيل بن رافع قال شيخنا قاضي في المدينة وهو ضعيف نعم <تصفيق> عن محمد بن زياد عن محمد بن كعب القرضي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه فقال إن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض خلق الصورة فأعطاه إسرافيل وهو واضعه على فيه شاخصا بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر قلت يا رسول الله الصور قال القرن قلت كيف هو قال عظيم والذي بعثني بالحق إن عظم داره فيه كعرض السماوات والأرض إن عظم دارك فيه كعرض السماوات والأرض ينفخ فيه ثلاث نفخات قال الم... شيخنا سلامه سلام الله على قوله ينفخ فيه ثلاث نفخات المعروف في الأحاديث الصحيحة وكذا القرآن نفختان <تصفيق> النفخة الأولى نفخة الصاق أولها فزع وآخرها صاق وموت لا يسمعه أحد حتى يرفع لית أي صفحة العنق كما في سورة النمل ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وقوله في سورة الزمر ونفق في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله <تصفيق> انتهى كلاما نعم نعيد من الأخرى. قال شيخون أنفقه الله على قول على قوله في هذا الأثر ينفق فيه ثلاثة نفقات المعروف في الأحاديث الصحيحة وكذا القرآن نفقتان النفقة الأولى وهو هنا ذكر النفقة الأولى إن فيها الساق ثم فضل أن بعض العلماء منهم الشيخ صالح الفزان حفظه الله يقول ثلاث نفقات أيضا ويجعل هذه نفختان نفخة الصاق ونفخة الفزع ونفخة البعث بعض علماء يقول بل هي الأولى نفخة واحدة أولها صاق وأخرها فزع أو العكس أولها فزع وآخرها صاق النفخة الأولى نفخة الصاق أولها فزع وأخرها صاق وموت لا يسمعه أحد حتى يرفع لي حتى يرفع علية أي صفحة العلق كما في سورة النمل ونفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وقوله في سورة الزمر ونفق في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم هم قيام ينظر ذكر الله في سورة الزمر نفقتين ونفق في الصور فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذاهم هم قيام ينظر وما في صورة النمل الفزع هذه تابع نفقة الصعق أولها فزع وآخرها صعق وموت ينفق النفقة في أولها يفزعون ثم يصعقون ويموتون ثم ينفخ نفقة أخرى فإذاهم هم قيام ينظر هذا جمع بين آية الزمر وآية النمل وبعض العلماء من علمائنا وشيخنا ولعل هذا ما ذكره أيضا القرطبي في تذكرته أنها ثلاث نفخات نعم ينفخ فيه ثلاث نفخات النفخة الأولى نفخة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام, نفخة القيام لرب العالمين يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ فينفخ نفخة الفزع فيفزع, فيفزع أهل السماوات وأهل الأرض إلا من شاء الله ويأمره فيديمها ويطيلها ولا يفتر وهي كقول الله وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوار فييسر الله فييسر الله الجبال فتمر مر السحاب فتكون سرابا ثم ترتج الأرض بأهلها رجّة تكون كالسفينة المرمية في البحر تضربها الأمواج تكفأ بأهلها كالقنديل المعلق بالعرش ترى الرياح وهي التي يقول يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة فيميد الناس على ظهرها وتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتي الأقطار فتأتيها الملائكة فتضرب وجوهها فترجع ويولي الناس مدبرين ما لهم من أمر الله من عاصم ينادي بعضهم بعضا وهو الذي يقول الله تعالى يوم التناد فبينما هم على ذلك إذا انصدعت الأرض من قطر إلى قطر فراه أمرا عظيما لم يروا مثله وأخذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كالمهل ثم انشقت فانتثرت نجومها وانخسفت شمسها وقمرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك قال أبو هريرة يا رسول الله من استثنى الله عز وجل حين يقول ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال أولئك الشهداء وإنما يخطروا على قوله أولئك الشهداء لأنهم بذلوا أنفسهم لله تعالى حياتهم جسدا وروحا أما باقي المؤمنين فتبقى الروح ويبل الجسد وأرواح المؤمنين أو فأرواح المؤمنين نسمة معلقة في أشجار الجنة فأرواح المؤمنين نسمة معلقة في أشجار الجنة انتهى كلامه أما أرواح الشهداء فإنها تكون في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة تأوى إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن جل وعلا نعم سوها من فضله سبحانه م. هذا قبل وليا قريب وتسير الجبال او فتسير الجبال في, في في نسخة يعني نسخة فتسير الجبال فتمر مر السحاب فتكون صربا نعم نسخة نعم نعم على كل حال هل هذا الحديث بعض الفاظه سيحين ويريهما و بعض الفاظه فيها غرابة نعم كما سألت لأنها الحديث طويل جدا لا. قال أولئك الشهداء وإنما يصير الفزع للأحياء وهم أحياء عند الله يرزقون وقاهم الله فزع ذلك اليوم وآمنهم منه وهو عذاب الله و... وأمنهم وأم وأمنهم ولو أممنهم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 طيب لعلنا لا نقف عند هذا الحديث الحديث زي اخوان يدرسون الان حتى لا يفوت لا يفوتهم شيء من الحديث باقي في الصفحات وفقنا الله ايكم ما يحب ويرضى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلاحه بكل أحسن الله عليكم وأن تفصل صفة الخلق لله سأجزكم الله خيرا الله عز وجل من أسمائه الخالق ومن صفاته الخلق والرزق والإحياء والإيمات ونحوه وهذه متعلقة بتوحيد الضوبي فالله خالق كل شيء كما قال سبحانه الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل فمن صفاته سبحانه وتعالى الخلق أنه يخلق والخلق يكون على غير مثال سابق لذلك قوله عليه الصلاة والسلام في المصورين فليخلق ذرة فليخلق شعيرة هذا الأمر على سبيل التعجيز لأن أحد لا يستطيع أن يخلق أبدا يستطيع أن يسمع لذلك الصن من أفعال الله صنع الله الذي أدخل كل شيء وأما الخلق هو البرء على غير مثال سابق فهذا لا يكون إلا لله عز وجل لا يشاركه فيه غيره وما جاء في حديث الصور التصوير, التصوير، فهذا الأمر على سبيل التعجيز فليخلقه ذرة فليخلقه شعيرة هذا على سبيل التعجيز نعم آمين أحيوا في رواية أخرى أحيوا ما خلقتم أحيوا ما خلقتم في رواية فليخلقوا ذرة ليخلقوا شعيرة قل <تصفيق> أحصلكم الشيخ أن بعض الإخوة لا يرون من الشيطان يجب أن يدخل في شؤونهم كلهم وعون ما يجدون من أنفسهم وقلون من أنفسهم مجرداً ومن الشيطان لا يأخذهم بفكر ألقاه في غلوهم ويمشي بهم حي... حيث شاء لا لا يمشي بهم حيث شاء لأن الله قال سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فالشيطان سلطانه على... على الغاوين وهو مع المؤمنين كما قال الله إن كيد الشيطان كان ضعيفا وضعيف النبي عليه السلام ربطه قال لولا أخي سليمان لربطه في سارية من سوال المسجد يلعب به الشيطان يلعب بالصبيان الصبيان فهو ضعيف مع المؤمن ولله الحمد والمنه وأما مع غيره فإنه يلعب به إذا كان هناك ضعف في الإيمان فإن الشيطان يلعب بصاحبه من الوسوسة وغير ذلك وأما قوي الإيمان فإنه لا يضله ولا يغويه بإذنه وإن استعمل أساليبه الماكرة وشراكة كالتزيين يزين الباطل باسم الحق ونحو ذلك الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا من عهد الإيمان والتقوى ولكن الناس يخذ بأسباب عدم تعاظمه فلما عطرت الدابة قال رجل تعز الشيطان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك وقل بسم الله فإنه يتعاظم إذا عطت السيارة إذا إذا عثرت الدابة تمشي ستعثر بك وتعرج بك لا تقل تعس الشيطان أنه يتعاظم يقول أنه هو الذي فعل ذلك ولكن قل بسم الله فيصير حقيرا أن ذكر الله يضعفه يضعف الشيطان وهو حصن كما جاء في الحديث ذكر الله حصن يتحصن الإنسان به من الشيطان وحرز يتحرز به من الشيطان إذا دخل دخلت بيته ولم يذكر الله تعالى قال الشيطان من إخرانه المبيت فإذا تعشى ولم يذكر اسم الله قال أدركنا المبيت والعشاء يعني يتخذ بيتك فندق للنوم ويتخذه مطعما للطعام ضيف يصبح ضيف يقول أحسى الله عليكم مباركة في علمكم وأعمالكم وزالكم توفيق واسداته آمين وإياك والسامين كيف يرقل إنسان نفسه هل يوضع يضع يده على جبينه أم بالنفس في كفيه نعم جاء في الحديث أن السن كان يشعر بألم في موطر الماء يضع يده على موطر الألم ويقول بسم الله ثلاثا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجره وحاذر سبع مرات فلا مانع بسم الله ثلاث مرات عوض بعزل يقول سبع مرات ولا مانع أن يرقيه أخوه إذا جاءه أحد الإخوة يرقيه كان سمعت الشيخ عبد رحمه الله إذا جاء أحد يرقيه يفتح له الأزر حتى ينفث عليه لا مانع من هذا لكن لا يطلب لسان الرقية والمسلم إذا حكى له أخوه أنه مريض مثلا ليس من باب التسخط وإن من باب ورأساه يا عائشة قل بل أنا ورأساه يا رسول الله ف يبادر برقيته. عليه السلام: ما استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. يبادر برقيته حتى لا يعني يضطر إلى إلى طلب الرقية فيأخذ من السبعين ألف. وهذا من أهم ما يكون عند زياره المريض. بعض الناس يأخذون بكل مثلا أشياء المريض. يأخذون عصير ويأخذون يأخذون كيك ويأخذون بسكويت ويأخذون كل شيء. ويتكلمون ويتسمرون ولا يهتمون بالرقية لا الرقية مهمة جدا ترقي أخاك لعل الله ينفع حتى لو كان مرض عضوي حتى لو كان سرطان لا قدر الله تترقي فإنها نافعة بإذن الله في الأمراض المعنوية للقلب والأمراض الحسية للبدل حتى وإن كانت مستخصية على الأطباء لا تيأس لا تيأس وبالمناسبة ذكر للأخي عبد الله موجود عبد الله عبد الله ما عبد الله رجب أن والدته مريضة في حالة حرجة، فيعني أن صلى الله أن يرفع ما بها من ضر وأن يشفيها شفاء لا يغادر سقماً ورحمته وقدرته جل وعلا. ورجو لها الأخت في كرب شديد بسبب بسبب مرض أمه، أن الله أن يشفيها وأن يعافيها بقدرته جل وعلا ورحمته. يقول أحسن الله عليكم شيخنا ما أصحه الوقت للقيلولة وعكمها القيلولة قيل قبل الظهر وقيل بعد الظهر والأمر في ذلك واسع لكن معروف يعني عندنا هو أن القيلولة تكون بعد الظهر الحديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل والقيلولة تعين على قيم الليل والإنسان يحرص عليها من السنة من السنة القيلولة نصيحة لحلق الشارب لأن في الملك المفصلين في ذلك ويقولون فيه خلاف لا حلق الشارب لا يجوز حلق الشارب لا يجوز بل يؤدب من حلق شاربه من حلق شاربه يؤدب كما قال الإمام مالك رحمه الله وقال هو عندنا مثله هو عندنا مثله يعني الحلق بالموسي وأما الحف الذي هو المبالغة في القص كما قال العلماء هذا من السنة المبالغة في القص هذا مشروع ومن السنة وأما الحلق بالموسي فهذا لا يجوز هذا لا يجوز وهو مثله ويؤدب من فعله كما قال الإمام مالك رحمه الله وأما القص كان عمر يضع السواك على شفته العليا ويأخذ ما زاد عن السواك القص أو المبالغة في الحف في الق التقصير أو القص هذا هو المشروع حف الشارب في اللحاء قص الشارب وعفوا اللحاء لم